بوك أربعون, أربعون. كسوات السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق أنتكسي. من فضلك من فضلك هالستة هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ ميسان هو رافنتلا. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ من كافاسمل لكل من يأكل. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. منكاز إتن بهنمتكا شورا. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. سنجال كن ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. بوت يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Voitte myös ajaa minun perässäni. Jumkinuka aidan, entä siera halfi? Jaum aidan, ent sir, halfi. Miten pääsen jalkapallo Keifa asiru, ilästad, kura Keifa asil ilest, kuratilkadam. Ylittäkää silta. اقطع الجسر. اقطع الجسر. أيك أتون للنابي. اعبر النفق. اعبر النفق. أيك كولمان سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Kääntykää sitten ensimmäinen katu oikealle. Thumma atif ja minen, ainda aual Thumma en atif ainda aual Ajakaa sitten seuraavan risteyksen yli. Thum masr alahatin mustakimen alatua eteli. Thum masr alahat mustakim. على التقاطع التالي. أنتيكسي، متي أحصل لينتو كنترال؟ من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ أتقطع ميل مترو. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Ajakaa vain päätepysäkille. Irkä bi basata hatta akhir mahatta. Arkkab bi basata ähir akhir mahatta. Webbisivultamme 2de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.